وَإِنْ تَعْجَبْ فَاعْجَبْ قَوْلَهُمْ أَإِلَٰهٌ قُندَ تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ فِي الْأَغْلَالِ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 وَإذاَا أَرَادَ اللهَّهُ بِقَوْم سُ أَم فَل مَ رَدَّ لَ له وَماَا لَهُم مِنْ دُِهِ مِوال وََّذِي يُركُمُ الْ البَرقَ خَوْفَ وَطَمَع وَيُشُ السَّحابَ فِ قال وَيُسَبِّحُ الرعدْدُ بِحَمدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِييفَةِ. وَيُنْزِلُ الصَّوَاعِقَ وَعِقَابٌ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشيء إلا إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا, وكرها طوعا وكرها نُرْدُو وَالآصَال قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا